لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا أيها ا ل ذ ي ن آمنوا كتب ع ل ي ك م ا ل ص ي ا كما م كتب ع ل الذين م ن ق ب ل ك ك م م ا كتب ع ل ا ل ذ ي ن م ن قبلكم ل ع ي ه ف موسوعه ن منكم النابلسي أ ي م للعلوم ا ل ا س ل ا م تطوع ي ر ا يريد ا ل ل ه ب ك ل أسر ل ا يريد ب ك ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا ل ي ه y e u